بسم الله الرحمن الرحيم تلك ايات الكتاب المبين لعل كباخ عن نفسك الا يكون مؤمنين إِنَّ شَأْنَنَا نُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا إِلَّا كَانُوا عَنْهُمْ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنذَارُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٍ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ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 وَيضِيقُ صَدْرِي وَلا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ سَأُخَافُ أَنْ يَقْتُلُون قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَتَعَالَى فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَا بِتَّفِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَ كَلَّا فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ على فعلتها اذا وانا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وَتِلكَانعمََّةٌ تَمُُّهَا عَلََّْ أَن عَبَتَّبَنِي إ الصَّائين قَالَ فِي الرعَعونُ وَمَا رَبُّ الْ العالملَمِين قَالَ رَبُّ السَّمواتِ وَالْأَرْضِ وَماَا بَيْنهُ مَا إِ كُتُم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 وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ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 وَعَلَى لَهُمْ مُوسَى الْقُومَ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَأَيْصِيَهُمْ وَقَالُوا وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا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 إنِهُ لَبيركُمَّ عََّمَكُمُ الصِحْرَ فَلَ سَوْفَتَعَلَمُون لَأقَطِّ عََّ أَدِيهَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِون وَلَ أُصَلِّبًاكُمْ أَجَمَعِين قالَاالُولَا ضَيرَئِا إِلَ رَبِّنَ م قَلِبُون إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرًا إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وَأَكْنُوزٌ وَمَقَامٌ كَرِيمٌ كَذَالِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقًا فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى قال اصحاب موسى اننا لا مدركون قال كلا ان مع ربي سيهدين فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فلق فَلَقَف فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ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 أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مردت فهو يشفين Vse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 وَغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ عَمَالٌ وَلَا بَنُونَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ عَمَلٌ وَلَا بَنُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ عَمَلٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَأُزِ رَزَّةَ الْجَحِيمِ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ فكبكبوا فيها هم والقاون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إِنَّ سَوْءَكَ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ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 ذَهَبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ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 إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين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 ثمَُّ أَغْرَقَناَا بَعْدُ الْ البَاقين إِ فِي ذَِكَلَ آيه وَمَا كانَانَ أَكثَرهُم مُؤمنِنِ وَإِن رَبَّكَ لََ العززُ الرَّحيم كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ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 وَتتخِذونَ مصانِ على كُم وَإِذاَا بَطَشْتُم بطَشْتُمْ جَبارين فَتَّقُ اللهه وَأَطعون وَاتَّقُل الذي أَمَددَّكُمْ بِمَا تَعلَمُون أَمَددَّكُمْ بِأَنعَامِ وَبَنين وَجََّاتٍ وَعيُون إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَأَوْعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِ فيِي ذَِكَ ل آيَه وَماَا كانَ أَكثَرهُم مؤمنين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 ولا تمسسوها بسوء فان يأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فاصبحون نادمين فاخذهم العذاب ان في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم مؤمنين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 ثَُّدَم مَرْنَآخَرين وَأَمْطرَرنَا عَلَيْهِم م طَرَا فَسَ أَمَطَرمُ ذَرين إَِّ فِي ذَلِكَ ل آيَيتَ وَمَا كانَانَ أَكثَرُهُم مُؤمِنين. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ العزيز الرَّحِيمُ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَنْكَتِ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ تقُ الللهه وَطيعون وَماَا أَسْأَلُكُم عليهلَيْهِ مِنْ أَجرٍ إن أَجرَ إِللاا على رَبِّ العالممين أَوْفُ كَلَ وَلا تك مِنَ المُخْسِرين وَزنِنُوا بالِالقِطاسِ المُستَقين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 وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لَفِي زبر الأولين أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلٍ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَلِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذٰلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُونَ هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ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 وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ذِكْرًا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ وَمَا يَبْغُونَ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ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 إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا وَانتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا